أعو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعنما القرآن الرحيم سوى القمر بحسدان والنبي والشهر ويسددان بكماتك الظان. قال قل من صلى الصالِين كن فخَارِي I'm not Laat je dan I'm here, jou waar oor nu Well, One Yes. Mm-hmm. uh <laughs>